يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم ويثبت قدمكم ويثبت قدامكم والذين كفروا فتعساهم والذين لم يؤمنوا فجعلنا لهم ضلال وأضل اعمالهم واضلناهم ذلك بانهم كارهو ذلك بانهم كرهوا, كرهوا ما انزل الله فأحبطا أعمالهم فأحبطا أعمالهم فأحبطا أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فأحبطا أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض فينظروا فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَيَنْظُرُونَ بَلْ نَحْنُ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّارَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَمَّارَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, عليهم وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ لَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا رَبَّ لَهُمْ لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها لنهار وَلَذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ هُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَدَّعُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَيَأْكُلُونَ كَمَا يَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَا لَهُمْ وَال وكايم من قريات وكأي هي اشد قوه من قرياتك هي اشد قوه من قرياتك من قريتك التي اخرجتك من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم فَلَا نَاصِرَ لَهُم أَفَمَن كَانَ فَلَا نَاصِرَ لَهُم أَفَمَن كان, أف كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ واتبعوا اهواءهم واتبعوا اهواءهم مثل الجنات مثل الجنات ما شاء الله يلا نقسم انفسنا الى ثلاثه يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت قدمكم اعمالهم فاحبط اعمالهم فاحبط فاحبط اعمالهم دلوقت بنقرا فاحبط اعمالهم وعندما نصل فاحبط اعمالهم افن مسيره افَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّارَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَنِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا وَكَأَيٍّ مِّن قَرِيَاتٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنَا هُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اقراوا لوحمان 1 2 3 يا, يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت قدمكم والذين كفروا فتعساهم واضل الله اعمالهم ذلك قال الله فاحبط ابا لهم افلم يسيروا في الى رضيتها ينظروا كيف كان عقبه الذين من قبلهم دمار الله عليهم وللكافرين ما امثالها لا نكبي ان الله مولى الذين امنوا وأن الكافرين لا مولانهم إن الله يدخل الذي ما آمن وعمل صالحات جلات فيه ذا كفر يتمتعون وياكلون كما تاكل العامو والنار بثلاهم وكايد بالقريه هي اشد قوه من قريتي التي اخرجتك اكلناهم فلا لا سير لهم اف من كان على بينه من ربه كما زين له سوء عمله واتبع اواههم مثل الجنه